بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على أ ش ر ف النبيين والمرسلين نبينا ا ل أ ع ظ م ا ل أ م ج د محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إ ن ك سميع قريب مجيب الدعاء آ م ي ن أ م ا بعد فهذا هو مجلسنا الثاني من مجالسنا في شرح وتذوق م ع ل ق ة لبيد بن ر ب ي ع ة في المجلس الاول تمثلنا ا ل ق ص ي د ة في المجلس ا ل أ وحاولنا ل تمثلنا القصيدة و أ ن نقف على مراد الشاعر منها وعلى هذا القصد العام على هذا الغرض الكبير الذي أ ر ا د ه الشاعر من هذه ا ل ق ص ي د ة ووقفنا في هذه ا ل ق ص ي د ة على أ ن ه ا فعلا جاءت م ت أ خ ر ة بعد هذه القصائد كلها و أ ن صاحبها اعتمد على ما سبقه من هذه الفنيات وهذه ا ل أ س ا ل ي ب وهذه المناهج وهذه الطرق التي وردت في قصائد الشعراء من قبله نعم وقلنا في ا ل م ح ا ض ر ة ا ل م ا ض ي ة انني ساتناول أ ت ن و ل ل قضية ق ا ا س ر س أ ت ق ض ي ة السرقات سرقات الشعر في أ و ل هذه ا ل م ح ا ض ر ة إ ن شاء الله طيب موضوع السرقات هذا موضوع كثر الكلام فيه جدا وتعرض لمسائل ت ا ر ي خ ي ة او لقضايا ت ا ر ي خ ي ة ك ث ي ر ة ق ض ي ة السرقات متى يكون هذا العمل س ر ق ومتى يكون كذا تناقض الناس فيه تناقضا او ت ب ا ي ن ت ب ا ي ن فيه تباينا شديدا فمن الناس من يجعل كل, يعني هكذا يجعل كل اتفاق يجعل كل تشابه يجعل كل اراد للمعنى سرقه ا ة يجعل يكون ي اعتمد المتأخرة المتقدم ولابد المتأخر سارقا من المتقدم. ولا بد أن يكون المتقد... المتأخر قد ف على المتقدم وكان أ ن ل م م ت ق د أو أ ك ا ل م ت أ خ ر لا يملك هذه ا ل ع ق ل ي ة مطلقا التي ملكها هذا الشاعر المتقدم فلا بد أ ن يكون قد اعتمد عليه هذا طرف وطرف آ خ ر يلغي تماما ق ض ي ة الاعتماد ويعتبر أ ن الشاعر طالما قد جاء بمعنى جديد ف ه و ك أ ن ه لم يعتمد ك أ ن ه جاء ب أ ش ي ا ء من عند هكذا ا كذا اخترعها وكأنه ابتكرها وهو وهو تام في فنه وكذا وكأنه وهو فنه و في و أ ر ى أ ن هذا ا ل أ م ر قد وقع بين هذين الطرفين الذين منهما هذا الغلو وقع فكل طرف وكل قول أ و كل مذهب من هذين المذهبين فيه غلو ولا شك وإن كان أكثر النقاد القدماء في في القرون الأولى للنقد على الطرف الأول يعتبرون كان النقاد للنقد أنه أكثر القدماء الطرف على في كل كل تشابه أو أن إ يعتبرون ن نفس ى المعنى ع ي أ ن كل إ ي ر ا د لنفس المعنى هو من ا ل س ر ق ة والاعتماد وكذا ويعتبرون إ ن توسعه ف م ا السرقة لكن هو في النهاية ا ن لكن ي في هو ع م منه د عليه ع ي وأخذ وكذا وكذا و ت ذلك نوعا من ا ل ق ل ة في الفضل أو من النزول في درجة الفضل مع أننا لو أطردنا هذا الكلام وأطردنا النزول لو من مع الكلام اعتماد نفسها الفضل هذا الطريقة فاللغة في درجة هذه الشاعر ل لا يصح أن نطلق بإطلاق ل غ ة نفسها أن هذا هكذا اعتماد ا يصح الذي ت أ خ ر عن شاعر آ خ ر عقله موجود ذوقه موجود مشاهداته م و ج و د ة والمشاهد موجود يمكن أ ن يشاهده م ش ا ه د ة جديده ة واضح؟ ولذلك أفضل تكلم أرى أن أفضل من تكلم في ذ ا الأمر وهو ما من أ ح ا و ل أ ن أ ن ص ق كلامه و أ ن أ ض ع له اصطلاحا او أ ض ع له أ ل ف ا ظ ا تناسبه هو الجرجاني صاحب ا ل و س ا ط ة بين المتنبي وخصومه ا ن ت ب ه فرق بين الجرجاني عبد القاهر ا ل ج ر صاحب ماذا صاحب دلائل الاعجاز و أ س ر ا ر البلاغه والشفاء في الاعجاز اعجاز ا ل ق ر آ ن وبين الجرجاني القاضي صاحب ا ل و س ا ط ة بين المتنبي وخصومه نعم فيقال الجرجاني في كل منهما ل أ ن ه إ ذ ا قيل الجرجاني هكذا فالغالب ان يراد به, من؟ الغالب أن يراد به صاحب الدلائل و ا ل أ س ر ا ر لكن هكذا يقال الجرجاني في ا ل و س ا ط ة أ و الجرجاني في كلامه على المتنبي فنفهم أ ن ه القاضي الجرجاني الشافعي المعروف هذا الذي أ ل ف كتابه الوساطه ة الوساطة في بين المتنبي و و م خ ص الوساطة بين المتنبي وخصومه هذا يقال فيه القاضي الجرجاني القاضي علي ا بن عبد العزيز الجرجاني نعم طيب وهذا أكبر من طيب أكبر وهذا هذا أ ك ب ر منه و أ س ب ق أسبق لعبد القاهر رحمهما ل ل ه تعالى ن ع ما م خلاصة ما قاله أو ما, ما ما ما تقسيم أو حاصل ما قاله القاضي علي بن عبد العزيز ا ل ز ج ا ن ي في ا ل و س ا ط ة يقول هناك نوعان من المعاني طبعا أنا هذه الألفاظ هذه أكاد أ ص ط لكن ح عليها يعني هو استعمل بعضها ل هو لم نقول على ما اورده من الكلام هناك نوعان من المعاني هناك ن و ع المعاني ن من ا ه ن المشتركه ك ا ع ا ا ن ي ل م ة المشتركة المشتركة ولنا أن نقول الناس أن يعني بين جميعا ذ ه المعاني المشتركة بين الناس بين هي كالخلقة في الإنسان. هذه ي في كالخلقة الإنسان ه المعاني هي كالخلقه ة في يقف يعني يمكن ي الإنسان إنسان لكل ل أن ع ا ويشترك فيها عامة الناس وإن اختلفوا في ه الانسان عامة ا ن س و إ اختلفوا فصاحة التعبير وفي أسلوب التركيب. في وفي أ ل و ب ل ل ت تفاوت ر ك كيفية ي في ي ب ب ا ا عنها يعني طبعا المعاني نقول الإنسان لأنه ها هذه هي مثلا كالخلقة في كل إ ن س ا ن عنده شيء سليم من الذوق و ا ل ف ط ر ة و ا ل ط ب ي ع ة يستطيع أ ن يقف على هذه المعاني وعلى هذه الصور ا ل ب ي ا ن ي ة وعلى هذه التشبيهات يستطيع يستعملها يتكلم يكون يشبه بالشمس ابتداء وجدت شاعرا أن وأن أن أحدا المرأة دون من مثلا إلى ذلك بها حاجة إذا لا تقل و هنا, هنا انه قد سرقها من فلان و ت أ ت ي ب أ ح د قد قالها من قبله تشبيه ق قد سرقها و ل لا إنه منه ت و ض ا ء ة الوجه ونور الوجه بالشمس هذا أ م ر قريب إ ل ى الناس هذا الخلقة الطبيعة أمر قريب إلى الخلقة. قريب إلى إلى لا يحتاج الشخص العادي فيه إ ل ى أ ن يعتمد على غيره فيه ليس بعيدا واضح أولا أو وفطرة يقول فتقول انظروا قد قاله قبله. فلان. إذن هو اعتمد عليه. هو لا يحتاج يلاحظه إنسان استعداد هذا لا قاله قاله فلان اعتمد لا يحتاج أصلا حتى حتى تبحث أحد إلى يستعمله كل إلى قبله قبله عليه إلى غيره ينطق إذن أن أن أن عند عنده عن به قد قد إ ل ى أ ن يعتمد على فلان فيه هو لماذا, تستكبر عليه؟ لماذا تستعظم ك ب ر ل لماذا ي ه ت ت س ع عليه أ ن يقول هذا المعنى هذا قريب أ ي و احد يا أخي أبيض ومستدير فيه أبيض نقي ينير يعني ما شاء الله الفتاة لماذا الوجهها استدارة الجلد لأن أو إلى إلى هذه وهو كأنه بدر بدر بدر درجة إلى درجة و ا ل إ ن س ا ن ص و ر ة البدر م ن ط ب ع ة في ذهنه فيستطيع أ ن يقول ما شاء الله بدر بدر لا ليس ب ح ا ج ة إ ل ى أ ن يكون قد ق ر أ ه عند غيره أ و وقف عليه عند غيره لا يحتاج إ ل ى من يساعده في الوصول إليه إلى ل اليه يحتاج إ ى إعانة ف الوصول ل إ ي طبيعته ا ل ع ا د ي ة تخول له ذلك هذه المعاني لا يقال فيها بالسرقه ة ذ ه المعاني لا يقال فيها ب ا ل س ر ق ة إ ل ا إ ذ ا تم إ د خ ا ل بعض الكيفيات عليها فتصير هذه الكيفيات, تصير هذه الكيفيات هي التي ينظر فيها ك أ ن ه ا صارت صورا جديده ة غمامة كأن البدر حينما يكون كذا حينما البدر ل فتمر ي ع فيأخذ كذا فيبدو كذا ويخرج كذا كذا كذا ممكن هنا نقول نعم نعم صح ممكن كقول مجنون ل ي ل ة ن ص ب اليه و إ ل ى غيره وهو قريب يعني يجوز ع ن ي ي أ ن يكون من قول مجنون ليلى ة تبدت تحت ب د لنا كالشمس تحت غمامة بدأ حاجب منها وضنت بحاجبي حاله؟ حاله؟ حاله تحت منها شبهها بالشمس الأمر الأمر الأمر وإنما قال تبدت لنا لم كالشمس وظنت ولكن هو هل ترك ترك يترك تبدت على هل على بدى غمامة بدأ حاجب منها وضنت بحاجبي. أ ت ى ب ص و ر ة ت ش ب ي ه ي ة أ خ ر ى نقلت ا ل ك ل نقلت ل ا ا م أو ص و ر ة ا ل أ ص ل ي ة عن المعنى المشترك إ ل ى معنى جديد يتعلق بالشاعر ويختص به هي نظرت إليه من وراء هكذا بنصف وجه فرآها كالشمس التي خرج نصفها التي نظرت من بنصف من لنا وراء السطر خرج تحت تبدت تحت كالشمس الغمامة فقال كالشمس غمامة بدا ح ج ب ب منها وظنت حاجب بدى حاجب وبخلت بحاجب نعم هذا المعنى إ ذ ا ج ا ء به ه ك ذ او أ استعمل هكذا نعم قد يغلب, قد يغلب على ظننا أ ن ه قد أ خ ذ من هذا البيت للمجنون المقابلة أو المناظرة بين هيئة المرأة وهي تنظر بوجهها فتاة هكذا بوجهها من وراء سترها محبوبته من بين هيئة هيئة أو وهي وهي تنظر تنظر مقابلة هذه الصوره ة بالشمس و ي تخرج من تحت الصورة من الغمامة نعم هنا نقول نعم هذه الصورة دخلت في نوع من التفصيل والتعقيد نقول نعم أنت أنت لحظة لحظة أنت هنا إذا جئت بهذا يغلب خاصه اذا كنت ممن يتثقف بالشعر و ي ق ر أ فيه نعم يغلب على ظننا أنك أخذت هذه المعاني من بعض الناس من هؤلاء نعم طيب. هذه المعاني المشتركة بين الناس على بعض المشتركة يغلب طيب هؤلاء وهؤلاء أخذت هذه هذه هي ك ا ل خ ل ق ة فيهم لا يقال فيها ب ا ل س ر ق ة ك ا ل خ ل ق ة قد تضيع تشبيه ا ل م ر أ ة بالشمس تشبيه ا ل م ر أ ة بالبدر هذه أ م ث ل ت ه ا ك ث ي ر ة جدا هي التي تتبادر إ ل ى ذهنك بشرط أ ل ا تكون قد اخترعت من قبل حتى لا تكون من القسم الثاني هذا هو المشتهرة القسم الثاني, القسم الثاني هو المعاني、المشتهرة. الأولى المعاني أ و ل ل ى ا ا ل م ش ت ر ك ة ا ل ث ا ن ي ة المعاني ا ل م ش ه ر ة م المعاني ا ر ا ا د ب ل م ا ل م ش ت ه ر ة هي معاني في ا ل أ ص ل لم تكن بهذه اصلا ل لم ش ه ر تكن أ من المعاني المشتركه ة لم م تكن ت ك ش ر هي خ ا ص ة بالشعراء أ و خ ا ص ة بشاعر معين يعني قالها ككثير من تشبيهات امرئ القيس هذه المعاني صارت بعد ذلك م ت د ا و ل ة هذه المعاني صارت بعد ذلك م ت د ا و ل ة ف أ خ ذ ت حكم المعاني ا ل م ش ت ر ك ة كيف يعني هي في ا ل أ ص ل في ا ل أ ص ل أ ت ى بها الشاعر ف أ ع ج ب ت الناس وسارت في الناس وانتشرت فصار الناس, صار الناس لا يعتبرون استعمالها من ا ل س ر ق ة قد يكون تضمينا اذا اخذ البيت او قد ي كذا و ن ك او كذا المهم انه هذا المعنى صار ك أ ن ه كالجزء من ا ل ل غ ة ككثير ا اللغة ل ج ز ء من ك من تشبيهات امرئ القيس امرئ القيس شبه النساء بالبيض بيض النعام شبه ا ل م ر أ ة ب ب ي ض ة ا ل ن ع ا م ة في الوجوه ا ل ت ش ب ي ه ي ة التي ذكرها الشراح في ذلك ولكن تشبيه ا ل م ر أ ة ب ا ل ب ي ض ة صار جزءا من كلام العرب ونزل به القران آ ن كأنهن بيض مكنون ن في بيض م ح ز نزل نزل ل القرآن هكذا لم نقل القيس نقول نزل بلسان العرب هكذا مقتبسا شارم وإنما إنه من الذي صار من ه من ثقافته تشبيه المراه أ ة ب ل ب ي ض ة صار ا من ث ق ف ت ت ش ب ي ه ا ل م ر أ ة ب ا ل ب ي ض ة فهذه المعاني ا ل م ش ت ه ر ة التي اشتهرت بعد ماذا بعد أ ن لم تكن كذلك هذه أ ي ض ا ت أ خ ذ حكم المعاني ا ل م ش ت ر ك ة لا يصح أ ن تقول فيها ب ا ل س ر ق ة يعني حينما قال ط ر ف ة ا بن العبد مثلا هقوفا بها ب ص ح يقولون علي مطيهم يقولون لا تهلك أ س ا وتجللي نفس البيت عند امرئ القيس ولكن وتجملي لا نقول البيت البيت ولهذا النقاد قال يصح لك أن تفعل الاقتباس التضمين هنا هذا جدا هذا هذا إن أن قد سرق أو مشتهر طرفة بعض يصح من شعر غيرك ولكن بشرط أ ن يكون البيت مشتهرا حتى لا تكون سارقا لأن البيت لن لك المتخصصون والنقاد الذين ينقضون كلامك يعرفون أنك أخذته من فلان يقولون إذا أردت أن تفعل ذلك ففعله كلامك يعلم أو أنه أو أنك أخذته أردت أن أو يكن بينما من يفتشون ينقضون يعرفون من إذا معروفا وراءك إذا شاعر بيت بحيث يسمع همت مع مشهور مع مشهور من من يسمع كلامك يعلم أ ن ك قد قصدت الاتيان بهذه ا ل ج م ل ة في هذا المكان ك أ ن ك ت أ ت ي ب ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ت د ا و ل ة المتفقه عليها بين الناس في موضع من المواضع أ و في الكلام العادي الاخر إ ذ ن هنا عندنا المعاني ا ل م ش ت ر ك ة والمعاني المشتهره ة المعاني المشتركة هي التي ابتداء من أ و ل ا ل أ م ر يشترك فيها الناس جميعا لا تبحث عن أ و ل من قالها كل إ ن س ا ن قالها حتى و لم يكن قالها بالفعل كل إ ن س ا ن في حكم من يكون قالها لماذا ل أ ن ه ا جزء من الفطره ة ي ق و ل ا كالجزء من الخلقة من يعني لا تحتاج إلى أن تشبه الى م بالشمس الشمس ما شمس ما كلمة ما شمس ر خرج نورت خرجت علينا يعني كأنه قد خرجت خرجت أ أو كأنه أنت ة فلان علينا الدنيا علينا علينا علينا الشمس أنت لا تحتاج ل في يعني زي زي يكون زي يكون يعني هو كده قد إ شيء في ه ذ ان التشبيه لا تحتاج إلى أ تعتمد على غيرك لأنت يعني خلاص لا أ ن يعني ت خ ل ص لا عقل لك لا يعني تفكر في أ ي صور ت ش ب ي ه ي ة يعني مطلقا هكذا أه؟ وكذلك تشبيه المراه بالقمر بالبدس هذه ا واضح لكن ه المعاني أ ن ت لا تحتاج فيها إ ل ى أ ن ت ف ك لكن هناك المعاني ا ل أ خ ر ى ا ل م ش ت ر ك ة المعاني المشتركة هي في أ ص ل ه ا ليست كذلك ولكن لما قالها أ ص ح ا ب ه ا ولاقت قبولا من الناس وثارت الناس من آه صارت, في اه صارت في استعمالهم وكثرت في هذا الاستعمال وقعت كانها, كأنها معاني م ش ت ر ك ة خلاص أ ص ب ح الكل يستعملها أ ص ب ح كل الناس يستعملها فهذه أ ي ض ا لا يقال فيها ب ا ل س ر ق ة متى نقول ب ا ل س ر ق ة إ ذ ا جاءت هذه المعاني ا ل م ش ت ر ك ة أ و هذه المعاني ا ل م ش ت ه ر ة في ص و ر ة ج د ي د ة أ خ ذ ت أخذت طابع صاحبها أخذت نفس صاحبها أ خ ذ ت ط ر ي ق ة وذوق صاحبها هنا نقول نعم توقف أ ن ت حينما تقول لي بيتا يحمل معنى البيت تبدت لنا كالشمس تحت غ م ا م ة بدا ح ا ج م منها وظنت بحاجب ي أ ش ك أ ن ك فعلا قد أ خ ذ ت ه ذ ا المعاني ب ي ت إذن ا ل المشتركه ة أو ا ل م ش ت ر ة حينما ح يتم ت و ي ه ا حينما, يتم حينما يتم تحوير يتم ل أنتبهوا ا ك ل م ي ليس هو تماماً الذي في الوساطة. أنا الفكرة من الوساطة وأبني عليها هذا التقسيم والتفريع وأبني عليها هذا التقسيم والتفريع المعاني هذا هو هذا هذا أخذت أخذت إذن تماما الوساطة أنا الفكرة الوساطة الفكرة الوساطة ا ل من من نعم م عندك ش ت ر ك ة والمعاني ا ل م ش ت ه ر ة إ ذ ا صبغها الشاعر ب ص ب غ ة ج د ي د ة ترقى بها إ ل ى أ ن تكون إ ن ت ا ج ا جديدا إ ل ى أ ن تكون عملا جديدا إ ل ى أ ن تكون بيتا جديدا ص و ر ة ج د ي د ة هنا نقول نعم هناك جهد جديد هذا الجهد من خصائص هذا الشاعر أو من مخترعات هذا الشاعر أو ولاق قبولا سرق صار خلاص الناس كالمعاني المشتركة خلاص هنا الناس كلها في ل س م ع ت وفقا ن يشبهون والقرآن هذا شبه العرب قديما يشبهون المرأة بالبيضة والقرآن شبه المرأة بالبيضة و ا لكلام العرب ل أ ن ه نزل بماذا بلسان م ا ا ذ ب عربي مبين ف أ ص ب ح تشبيه ا ل م ر أ ة ب ا ل ب ي ض ة من لسان العرب و إ ن كان الذي اخترعه م ر ا ل ق ا ئ س ابتداء فهمتم هذا لكنه لاقى اتفاقا وقبولا في ا ل ف ط ر ة ا ل ع ر ب ي ة هذا هو لكن إ ذ ا لم ينتقل إ ل ى هذا المعنى لا خلاص هو هذا من المعاني التي يصح فيها ا ل س ا ر ق ة نعم يعني يقال فيها إ ن ه ا مطروقه لم إذا, اذا لم يشتهر هكذا هناك كذلك التشبيهات أ و المعاني العقيمه كتشبيهي ا ا ت ل ع ق م ة كتشبيه عن ترى ا ل ذ ب ا ب ة وهي تحك ذراعها هكذا بفعل ا ل أ ج ذ م المقطوع الذراعين هزجا أ و غرزا يحك ذراعه بذراعه فعل المكب على الزناد الاجذمي المعلقة ودرستموها هذا تشبيه عقيم لم يشتهر لم في الناس هذا ما أقصد مشهور عن المرأة القيعة لم لم لكن لم نعم عقيم عن يشتهر يسر مشهور يسر تشبيه الناس في في أقصد من ياخذ أ خ ذ ذ ه التشبيه يفضح ي من أ هذا التشبيه يفضح هناك تجدون تشبيهات هكذا مشهوره ة عن أ ص ح ا ب ا هي مشهورة عن أ ص ح ا ب ه ا وعلى شهرتها عنهم لم تسر في الناس تشبيهات عقيمة. يعني لم يستطع. لماذا تشبيهات عقيمة يقولون عقيمة لماذا هكذا هذا يقولون ت ش ب ي ه التشبيهات ت ا ع ق م هكذا ا س ل النقد أصول ل ا ا و وكتب ه في كتب ع ر يقولون ت ش العقم لماذا العقم ل أ ن الشعراء و إ ن أ ع ج ب ت ه م أو وإن عندهم اشتهرت ل م يستطيعوا أ ن يولدوها لم يستطيعوا أن يستولدوها يعني س ت ط ي و ا أ س ت و لن د و ه ا ي ع يستطيعوا لم ي أ ن يولدوا منها معاني أ خ ر ى أ و أ ش ك ا ل ا اخرى أو حتى ت أ خ ذ طابعهم هم لم يستطيعوا ذلك يستطيعوا فاذا إ ذ أ خ ت ه أ ي ه اخذتها أيها الشاعر س ت أ ه هي ا كما ا و ب ل ا السرقة ل إلى ي ستنصب سرقت أنت من عنطرة ن ا ا ل ن س لم ي س ت ط ي ع و ا أن يتداولوا ه ذ ه ا ل التشبيهات أ أو ب ي ا فصارت ت هذه ح كما ر ا صاحبها على ل تنتقل في ل لم تنتقل في الناس ن ا س في إذن هي ذ ه ا ل ت ش ب ه ا العقم ت هذه التشبيهات التي لم, تنتقل لم يستطع الناس أ ن يتداولوها بينهم حتى تصبح في م ر ح ل ة م ت ق د م ة معاني م ش ت ه ر ة يعني اشتهرت بين الناس وصارت ك ا ل م ش ت ر ك ة فلا تقع السرقة فيها ل السرقه هي فيها تقع ا ة ل أ ن ا قافرة على أصحابها ظلت على نعم نستطيع أ ن نقول في هذا أ ن هذا هو باختصار الكلام على... لكن هناك شيء آ خ ر لابد أ ن ننتبه إ ل ي ه في ق ض ي ة السرقه ة ما و هو؟, هو قضية ما ر ع الشاعر أن نراعي الشاعر ا ة أن ن ف س هو كيف؟ يعني مثلاً لا تأتي إلى شاعر مثلا م لا إلى ش ه ر بالقدرة على التخيل على وجلب الصور في الخيال وقد ت و وتجعل الصور و ل الشعر كل قاله هذا ما ق في ذكر من قبله تجعله مسروقا ولكن قد تقول ولكنه تهموا ذلك إذا قلت مثلا لا لا ولكنه الأصل أن يقرأ أشعار المتقدمين يعني مثلا المتنبي من أكثر الشعراء الذين تهموا بالسرقة لكن أنا أرجع ذلك إلى أسباب سياسية أرجع ذلك إلى أكثر أن يعني من أنا قد يقرأ إذا أشعار أسباب سياسية أسباب أرجع أرجع سياسي. المتنبي له مشكلات س ي ا س ي ة ك ب ي ر ة مع أ ه ل عصره وكذا فسلطوا عليه, عليه الشعراء في بلادهم كما وقع لهم في بغداد وكذا ا فعلوا مع غيره ما فعلوه معه لربما استخرجوا أضعاف ما عنده. لكن المهم من حيث النتيجة التاريخية من حيث الكتب التي فيعني فعلوه قضية غيره حيث حيث مع معه عنده لكن من من ن له ولو ل أخرى و ت ص أ ك ث ر من الف عليه في السرقات هو المتنبي للحادثة أو للحوادث ا ل س ي ا س ي ة التي وقعت في عصره وهناك اهواء شخصيه وكذا ذ إذا ه المهم هذه فيها إنه الأمور كانت مشاكسا واضح المهم إذا نظرت في هذه الصور التي يقولون فيها إنه يعني أنحنا نظرت فيها وقرأتها وكذا فقلت لها وقرأتها أعلى من أن نظرت يعني نحنما نظرت المتنبي من في فيها عقلية يقال فيه إنه يعني ع ق ل ي ة المتنبي يستطيع أ ن ياتي أ ت ي بهذه ل ل ص و ر ا ش ب ه ي ة بها ذ ه ل ص وان ر ل ت يستطيع ش ب ي ي ه ة أ يأتي بها وإن لم ي ق ر أ ه ا عند القدماء خ ا ص ة و أ ن ن ي في حينما عنيت بهذا ا ل أ م ر كنت قد قلت ق ص ي د ة م ر ث ي ة في م ر أ ة ف ا ض ل ة ولم أكن قد قرأت قد رساء المتنبي لأم سيف الدولة. فحينما قرأت بعد ذلك رساء المتنبي ا لأم ل د وقلت ل ة فحينما ر أ ت بعد ذ ك رساء ا ل م ن وجدتني قد اشتركت مع المتنبي من ب فاستغربت ي سيف في لأم الدولة ذلك وقلت مع اشتركت جدا قد عدة صور فاستغربت من ذلك جدا وقلت هذا يقال فيه رسميا هكذا س ر ق ة الدولة متأخرة مع أني لم أكن قد قرأت رساء المتنبي لأم سيف الدولة. يعني حتى بالمتنبي كانت متأخرة عن بالقدماء يعني عنايتي عن أني أكن قرأت كانت عنايتي سيف قد رساء حتى على عكس المشهور عنايتهم بالمتنبي تكون و اولا أو أ ودائما لكنني عنيت أ ك ث ر بالقدماء ثم نظرت في المتنبي واضح فوجدت وقلت لو لو وأنا الدولة تشابها كبيرا جدا وقلت أنا لو لو القصيدة التي قلتها أنا لو رأيتها رساء المتنبي لأمي الدولة لقلت إنها أعرف زيف رأيت لقلت هذه لغيري لأمي سارقة لقلت إ ن ه ا س ر ق ة نعم من ذلك مثلا ذلك حتى هناك بيت يشبه بيتا ل م ر ئ القيس مع أ ن ن ي لم استحضر بيت امرئ ل القيس حينما قلت هذا البيت ابن القيس ماذا أنها ولكنها تساقط أنفسها أنها نفس نفس يقول يقول فلو فلو جميعة نفس تموت جميعة ولكنها نفس تساقط أنفسها فلو أنها نفس تموت جميعه ولكنها نفس تساقط أ ن ف س ه ا ماذا قلت في بيتي في هذه ا ل م ر ث ي ة ولم يكن على بالي وعلى ذهني مطلقا هذا البيت ل أ ن ن ي بطبيعتي و إ ن كنت مقلا جدا من قول الشعر لكن لا أ ر ي د أ ن يكون هناك حرف لغيري حتى و إ ن كان أ ن ز ل لكن ينبغي أ ن يكون لي لا أ ر ي د أ ن يظهر اقتباس أو يظهر او س ت ع ا ن ة أ ك ذ استعانه أو وأن كذا, أو كذا. كنا جميعا ن أن أكون لمعاني ب او أ أ ن كذا و ن ملاحظا او لا لا أفعله مطلقا أ ن ب ه لو اقترح كذا قال لي لو قلت كذا مكان كذا في هذا البيت لكان أ ج و د فلو أ ق ر ر ت ه على ر أ ي ه أ ن ه أ ج و د فعلا ف أ ن ا لا أ ض ع هذا البيت هذا هذه, الكلمة هذه اللفظه ك م ة وهذه ا ل ل ذ ه ا ل ل ل ف ة ا ر د ي ئ ة التي وضعتها أ ن ا هذه هي ما قلته أ ن ا هذه استطيع أ ن أ ق و ل انها قولي لكن س أ ظ ل مؤرقا اذا أ ع ج ب أ ح د ا هذا البيت وهو فيه اللفظه التي اقترحتها أ ن ت يا فلان فأظل أقول ولكن هذه انا ل ل ل ل ف ف ظ ا ولكن هذه ل أنا هكذا أ ت ع ب أ ك و ن مؤرقه المهم البيت الذي قلته في ا ل م ر ث ي ة قلت فما صعدت ا لها نفس ولكن تصاعد في نفوس تابعاتي ه لها فما صاعدت ح ن أنها مرأة فاضلة وأنها م مرأة ا فاضلة ذكرت كانت تساعد اناسا كثيرين وكذا وكذا فلما توفيت رحمه الله ا تعالى ورضي عنها قلت فما مما قلت يعني في رثائها فما صعدت لها نفس ولكن تصاعد في نفوس تابعاتي ومرء القيسي يقول فلو أ ن ه ا نفس تموت ج م ي ع ة ولكنها نفس تساقط أ ن ف س ه ا ق ض ي ة النفس و ا ل أ ن ف س النفس التي تصعد هذه ن أنفس وقضية النفس هنا أنفس أنفس ا معها التي تسقط فتساقط معها أنفس فتساقط معها ك فتصعد تسقط ه وقضية ا ل ق ض ي ة قد توحي ب ا ل س ر ق ة س ر ق ة ا ل ف ك ر ة من بعيد يعني لكن الواقع أ ن ه لم يطرا ببالي مطلقا هذا البيت ولم أ ف ك ر فيه إ ط ل ا ق ا لا أ ل ف ا ظ ا ولا م ع ا ن ي لا بالألفاظ وقع ل بالمعاني ا فحينما ر سرقه أ ت المتنبي وما قيل إنه و ق لي في ف هذه ا ل تعاطف ر ة ت شديد مع المتنبي وقلت ع ي ع ا ط ف شديد مع انا ل م ت ب ي وقلت ل أنا جربت هذا يعني أنا أتهم رسميا في حين أنني أستطيع أيمانا أنني أي شيء على أنا أن أقسم اتهم بالسرق ما تذكرت كلمة ولا قصدتها ولا تذكرت مغلظة كلمة فوقع لي تعاطف وقلت ل ذلك ك ن رجعت بعد و لا ل ح ظ ة ل ح ظ ة هم أ ي ض ا يعني المتقدمون ليسوا بهذه السذاجه ة يعني وقطعا يلاحظون وقطعا ما ا ل ح ظ أ قطعا قلت قرأت النقد نعم وعلمت الشاعر أيضا يلاحظون ما ألاحظه إذن ما الأمر هنا الأطل حينما قرأت كتب النقد وعلمت أنهم يلزمون لحظة إذن كتب أو حتى يخبرون عن الشاعر بأنه حتى عن الشعراء ا بأنه يكون حتى ش ع عنده أشعار ع ر يقرأ ر ا القصل المتقدمين ا فإنه أن ش في ا ل د و ل ة ا ل ع ب ا س ي ة لم يكونوا كعهدنا الان آ ن ن لم ي ك و و كما هو الحال في عصرنا. هو في ع ص ر ا شاعر هكذا من الهواء أنا شاعر خلاص. أي كلام بغير الفصيح ويأتي بكلام、خفيف. لا الشاعر قديما هو ويقول ويأتي يأتي أي فينطق بغير خفيف من ك الشاعر ن يقرأ أشعار ا ن من ا ا س قبله ل قديما كان يدور ويحفظ أ ش ع ا ر الناس من قبله ويدور في أ ش ع ا ر الناس من قبله ابو نواس روى الشعر عن ستين امراه من العرب, أبو نواس روى الشعر عن ستين امرأة من العرب فما بالكم ب ا ل ك م ي عباسها ن ي ع ي فما بالكم من بعدد ع ن روى م ل الرجال ش ع ر من من الذكور. إذا كان روى عن ستين امرأة من العرب. يروين والأصمعي كان عن ستين يروين لن يكون الذكور إذا العرب اللوات الشعر الشاعر شاعرا يقول روى ف ح حتى ل ا ي د و ر في ك ل ا م العرب و ت د و ر ا ل أ س ا ا ل ل ي ب و ت في راسه ي في ب والألفاظ أ ر فيمتلئ رأسه بهذه الألفاظ وهذه التراكيب أ ل ل ف ا ا ظ وهذه ي ب وبهذه ا ا ل ل أ س من العرب فينطق بعد ذلك بالكلام و ب ا ل ش ع ر ل يكون فحلا و ك ذ الا ا أ ص م يقول فحلا إلا بهذا وحينما ت ق ر ؤ و ن في كتب نقد الشعر كالعمده بن رشيق وغيره ترونهم يقولون لا يستغني الشاعر المحدث المولد عن أ ش ع ا ر القدماء أ ب د ا ل أ ن ه ا هي التي تعطيه الثقل و ا ل ر ز ا ن ة والصقل لا يستغني عن أ ش ع ا ر القدماء أ ب د ا فهمتم هذا فقلت ا ا ا ل ل ش ع ر د ي م ا ش ا المحدث المولد لا ع ر ي س غ ن عن ي أشعار ا ل ق القدماء القدماء فقلت د م ا لا غناء له عن أشعار、القدماء. لا غناء له عن أشعار ء له له ل عن عن ح ظ ة ربما لهذا يتهمون المتنبي ب ا ل س ر ق ة يعلمون أن, هذه المعاني يعلمون ان هذه المعاني في ر أ س ه موجودة في رأسه قبل أ ن يفكر فيها ل أ ن ه ب ط ب ي ع ة الحال منذ صغره يحفظ هذه الاشعار ويتناول هذه الاشعار كل معنى هكذا لا لا المتنبي ع لا ل ا م و أ محدث ث ا ل ه ف ظ من أشعار ا ل ق م القدماء والإسلاميون القدماء المتنبي م ا ودرسوها وكذا سواء كان القدماء الجاهليون والإسلاميون أو كان القدماء العباسيون الذين ء أو سبقوه د ح م ت أ خ ر بمناسبة ا لم ع ب ا س ي و ن ل يكونوا جميعا هكذا في خمس سنوات في عشر سنوات مثلا لا هناك عصر عباسي أ و ل وعصر عباسي ثاني العصر العباسي ي ب د أ من نصف القرن ها يبدا أ من نصف ل الثاني ق ر ن من أ و ل بشار بن برد في نصف القرن الثاني ي بينما المتنبي ولد سنة ثلاث المتنبي أي المتنبي العباسي المتنبي بعد العباسي المتنبي بعد ب سنة سنة قرن ونصف من قرن ونصف من العصر واضح؟ العصر ا ا ولد ولد ولد دخول ولد دخول ل و300 س ع فهو متاخر فاستفاد أ ي ض ا ممن سبقه من بشار ومن أ ب ي نواس ومن أ ب ي تمام ومن البحتري وهؤلاء سبقوه فاستفاد منهم فهو يختلف في في يختلف يختلف في وهو إنه ويعتمد نواس نواس يقولون نواس أو أبي أبي أبي يعتمد يتاكئه المعتز ذلك على ذلك مثلا مثلا لماذا لا لا كان عن عن ابن و ه كان ذ قالوا ك لا يسرق مثلا إ ل ا من امرئ القيس ومن في طبقته من الشعراء ا ل ف ح و ل يستكبر ق و و ل ن يعني ي بنفسه أ ن يسرق عن غيرهم يستكبر بنفسه أن يسرق عن غيرهم يعني إذا اعتمد في المعاني وفي الأسليب بنفسه اعتمد يعتمد وكذا ذلك كان طبقته بعد ذلك هو مطبوع أبو مطبوعا المتنبل أن عن القيس على شعرا امرئ ومن إذا نواس شعرا مطبوعا هو يعني لم يكن يرتجله الشعر ا ا ل ر ت ج الشعر ي أ ت ي نازلا بينما أ ب و نواس لأ شعر مطبوع يرتجل الشعر العالي ي يعتمد يعتمد بقليل يعتمد في نفسه يعني كانت كان يكتفي بقوة تحويره التي هي عبدهم على عصره وعلى على أبو المتمبل سبقوه بقوة عنده فهكذا أهل وكأنه نفسه من كان كان كان كان نواس لا ا و حتى ت ا ل ق وهذا ة الأصلية في المعاني استخراج و يشهد له فعلا, فعلا ان المعاني التي ي أ خ ذ ه ا من غيره يخرجها إ خ ر ا ج ا تكون فيه أ ف ض ل من غيره حتى أنك إذا نظرت فيها قلت أنت تقول تقول البيت البيت أنك أصلي أفضل ينفعش يكون معنى يكون يكون من يكون من هكذا إذا هذه هذا هذا فيها والله خسارة ما والله خسارة يعني هذه خسارة مسروقا هو ده هو معقول مش هذا البيت ا ل ث ا ن ي ا م مسروق اجمل واقوى وارصا ر أنه ل ش ع ه قبله فتقول ل الجديد أولى وأفضل أقول لعل المتنبي أولى ب ي ت كان يعتمد على ذلك أن ل و هذا لا يعني ه ه م ولا ي هذه أن إنه يقال سرق ه المعاني كان لأنه ي خ ر إخراجا ج جديدا جنسيته جنسيته ه تعطيه هو تعطيه هو هذه ا نعم ل ا ص ة س ر ي ع ة في قضيه السرقات والموضوع فيها كبير ر أنتم أ إن شاء الله تعالى تقرؤون لستم بعد ذلك الله شاء تقرؤون في الكتب وتقرؤون في هذا الأمر ولن يخلو عملكم من إ ش ك ا ل ومن استشكال لماذا ل أ ن ا ل م س أ ل ة مازالت م ش ك ل ة هم يبالغون وتعرضت لظروف ت ا ر ي خ ي ة وهكذا و أ م و ر فنيه ة فالسرقة مشكلة كبيرة تستضيئوا لكن تستطيعون ب أن ذ الذي ا النهاية سيضبط لكم. سيعطيكم شيئا ونوعا من القدرة على الحكم على الكلام قلته لكم على على في سيضبط سيعطيكم هو من ل أ ن ك م إ ذ ا ق ر أ ت م ا ل أ م ر ابتداء من غير هذه ا ل ك ل م ة وهذا التلخيص الذي قلته ا ل آ ن والذي أ ص ل ه كلام الجرجاني ي القاضي الجرجاني في الوساطة إذا قرأتم هكذا ابتداء أشكلت عليكم يقولون في, في تشبيه فيما قيل في المتنبي مشكلة أكبر كلام حدث في قضية السرقة في المتنبي فيه فيه الوساطة إذا هكذا ابتداء الأمور السرقة خاصة كلام السرقة مصنفات مجلدات سرقات ا أشكلت لأنكم كل مشكلة ألفت ألفت ل قرأتم ستجدونهم صورة أكبر ن هذه ت م ب حدث تفتح و ت ق ر أ ترى أ ن هناك إ س ف ا ف ا في هذا ا ل أ م ر و ك أ ن ه م كانوا يعني أ ق س م و ا لا يسقطونه يعني ف ا ل أ م ر على ما قلت لكم طيب فيه بلابيد صنيع لبيد الفني قبيل قبيل وانتبهوا ما تكلمنا فيه الآن هو له علاقة هذا العرف الفني هو من قبيل ماذا؟ من قبيل المشتهر الآن علاقة هذا العرف له هو هو أي نحن قلنا هذه ا ل م ق د م ة في, في م ع ل ق ة لبيد تكاد أ ن تكون مقدمه ة معلقة ز ي ي ر و ح ن معلقه ا تمثلنا القصيدة في المرة الماضية وقرأناها كلها في و ش ن ا فيها ا بعض ش ي يكاد ء ونظرنا إلى صورها وجدناه صورة و عنده عنده لا لا تكاد صورة عنده إلا إلى د وجدت عند غ ي ر ممن س ب ق ه عند مرء ا ل ق ي س وعند زهير、وغيرهما. ولكن غ ي ر ه م ا و هذا العرف الفني هو من قبيل المشتهر لأن, لان لبيدا هذا الصحابي الشاعر المتاخر أ خ ر ل ذ ي هو ت أ نسبيا عن الجاهليين ما أ ت ى بهذه المعاني ا ل خ ف ي ة و إ ن م ا أ ت ى بمعاني م ش ه و ر ة معلقة معلقة آه؟ معلقه زهير بن أ ب ي س ل م ة مشهوره ة ش ر مشهور فصنيعه في هذا العرف الفني هو من قبيل المشتهر آه؟ من قبيل المشتهر قبيل فلا ينظر فيه إ ل ى ذاته و إ ن م ا ينظر فيه إ ل ى كيفيته هذا هو ينظر فيه إلى كيفيته فهمتم هذا؟ إلى وهذا هو ما سنقف عليه ونحن ا ل آ ن ن ق ر أ ونتلو ا ل أ ب ي ا ت ونشرحها م قال د م ة تسعة لبيت بيت في تقع عشر في مطلعها عفت الديار محلها فمقامها لمنن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي ل كما ا ضمن م س هذا ا أنيسها حجج خلون حلالها وحرامها دمن بعد عهد تجرم خلون حجج ه مطلع الفصل الذي هو ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ل ي ة في م ع ل ق ة لبيد ويبلغ هذا الفصل ت س ع ة عشر بيتا وقد صدق الدكتور يوسف خليف حين قال إ ن هذا الفصل يكاد أ ن يكون هو ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ل ي ة في م ع ل ق ة زهير وتناوله الدكتور يوسف خليف هذا ا في ك ت بكلام ه الجاهلي دراسات الشعر في ت كتاب دراسات ا ا ب مفيد في ش ع ر ل ل تناوله الدكتور يوسف خليف ل ج ا ا ه ي يوسف ك ب جيد له وزنه ولكنه يرى أ ن ه محض تقليد فني لا يعكس مشاعر هذا الشاعر هكذا ذهب الدكتور يوسف خليف ونحن لن نصدق ولن نكذب خليف لن ولن نصدق يوسف ونحن ا ل م ق د م ة بين أ ي د ي ن ا سنعيش فيها وندرسها نعم سنقف على هذه الصور ولكن سنرى هل أ صبغها الشاعر بصبغته ا ل خ ا ص ة أ م لا ل أ ن ن ا اذا وافقنا الدكتور يوسف خليل في أ ن ه انها م ح د تقليد كما ذهب إ ل ي ه إذا ا ا و ف ق ن هذا في أنها محض التقليد فلن التقليد يكون أنها فيها فنية ولن تظهر فيها فنية شخصية الشاعر هذا ما أفهمه من محض افهمه ل ي د هذا ما أ من الاتباع في هذا ل أ ن ا ل إ ن س ا ن كلما تميز بصورته كلما عكس مشاعره الخاصه ة أقول ذ هذا ا يقال لا لا الدكتور يوسف خليف يقصد لأنني لا لأنه خليف لأنني أغفل عن قد يقصد يوسف ل الدكتور أ غ ف عن بعضهم ق يقول ل ا د يوسف خ ل ي س قصد أ ن ه لم يخترع جديدا ولكنه لا يمنع أ ن تكون ش خ ص ي ة الشاعر ظهرت في هذا أقول أن المتأخرة هي مرحلة هذه المرحلة التي هي المخضرمين وما قبل قبل هو وما المخضرمون وما لا إلى المرحلة مرحلة المرحلة التي المخضرمين المخضرمين مرحلة المخضرمين يذهب هذه هي هذه هي يذهب إ ل ى أ ن هذه ا ل م ر ح ل ة وقع فيها الشعر في التقليد الفني البحث ربما أ و ا ف ق ه في هذا أ ن ه م في هذه ا ل م ر ح ل ة كان ا ل أ م ر كذا وكذا ومحض تقليد وكذا في ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ا ل ي ة كان تقليدا محضا لا ع ل ا ق ة له لا تعلق للمعلقه ة للمقدمة بالقفيدة أو ذ ا الآن أناقشه الثلال شيء في لبيد موقفي لبيد يستثنى من موقفي آخر لكن معلقة معلقة من من قد في في ا ل ت ق ل ي د ي ة ا ل ف ن ي ة التي وقعت في العصر ا ل م ت أ خ ر لو وافقت الدكتور يوسف خليل أ ن ا فقط ما أ ر ي د أن أقوله ل ك ان م المعلقة ي في ي لا ع ي أنني أرفض ك ل اقوله م ه هناك د ا ف ق ع ى ك ل ا م وقد عموما عموما أخالف خلاص الكلام على الفترة الزمانية عموما. خلاص في الكلام على الفترة الزمانية على على لكن في في كلام ا ل آ ن في معلقه لبيد ل أ ن ه تكلم عليها ضرب بها المثل في هذا قال انظروا إ ل ى هذه المعلقه ة المتأخرة التي ي آخر المتاخره ع ل ق ا ل م ذ ا لبيزا لأن أ ت ودخل في الإسلام في و موتا وآخر هو آخر امرأ ربيع أصحاب المعلقات أقدم أصحاب المعلقات وآخر يعني أحدث أصحاب المعلقات المعلقات القيض المعلقات لبيز بن ربيع نعم يعني فالدكتور يرى أ ن ه محض تقليد و أ ن ه لا يعكس مشاعر الشاعر ف إ ذ ا كان ا ل أ م ر كذلك فلا تقل لي إ ن ه ا تظهر سمات الشاعر لا هي محض تقليد خلاص أ ن ا أ ف ه م ما أ ق و ل هو قال في هذا الكتاب هذا يختلف عن قول من يقول إ ن هناك موروثات ف ن ي ة يستعملها الشعراء ولكن يصبغونها بطبيعتهم لا هذا شيء آخر الذي أفهمه من كلام الدكتور يوسف خليف هذا أفهمه شيء شيء يوسف آخر آخر من وهو أ ن ه محض تقليد أ ت ى فيه فقط بتراكيب جديده خلاص ولا يعكس فنيه إ ذ ا كان لا يعكس فنيه فهو لا يعكس مشاعر الشاعر هذا أ م ر طبيعي ل أ ن ه سيكون تقليدا رسميا لن يعكس ط ب ي ع ة الشاعر على ا ل أ ق ل بالقدر الذي نتبين به ما يريد الشاعر أ ن يقوله بدليل أ ن ه قال إ ن ا ل م ق د م ة تنفصل عن ج سندرس م القصيدة و ح ن هنا أنا وأنتم الآن ن س هل بالفعل تنفصم هذه ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ل ي ة عن جسم القصيده ة أو لا ا ن ت ب و او معي نحن الآن سندرس ا ل د ك ت ر ي خنيف سوف أستقاعدة أو مفهوما ما هو ما, هي ما هو هذا ا ل م ف ه و م أ ن الشعر ا ل م ت أ خ ر تحولت ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ل ي ة فيه إلى م الى ذ ا إ عرف أ و تقليد فني بحث ولذلك لن تجد أ ي ع ل ا ق ة بين ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ل ي ة وبين جسم القصيده ة معلقة بمعلقة لن نوافق ولن نخالف الآن ولكن نقول لبيد على الأقل الدكتور خليف مثلا لبيد التي قلدت ل نوافق من في سوف ق ضرب ب ا والتي كادت ماذا؟ تكون صورة أن من ماذا أن تكون صورة من معلقة زهير بن أبي تكون من بن صورة زهير معلقة سلمة طيب الذي نريد أ ن نثبته ا ل آ ن و أ ن ن ت ر ي ح فيه هو هل فعلا معلقه ة لبيد تنفصل د ت م م ق ا ا لبيد ط ل ل القصيدة أو لا هل فعلا معلقة ل ي ة عن جسم أو لا تحمل مقدمتها ا ل ط ل ل ي ة أي تدلالات ع ل الشاعر ى غرض ا ل ع ا م على مقصده من ا ل ق ص ي د ة أ و لا هل فعلا ا ل أ م ر كذلك هذا ما سنقف عليه من خلال دراستنا وتذوقنا لهذه ا ل أ ب ي ا ت عفت الديار محلها فمقامها بمنن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خلون حلالها وحرامها هنا كما قلت لابد من و ق ف ة أ خ ر ى مع ق ض ي ة المقدمات ا ل ط ض ل ي ة هل هي تقليد فني هل هي ع ا د ة ف ن ي ة أ و موروث كان له ت أ ث ي ر ه هل نجدنا مضطرين ل ل ت ف ر ي ق بين العصور هل أ ح ك م على هذه المقدمات بحكم واحد إ ل ى آ خ ر هذه ا ل أ س ئ ل ة لابد أ ن تظل هذه ا ل ق ض ي ة ح ا ض ر ة م ت ر ق ب ة في كل ق ص ي د ة ندرسها ل أ ن ن ا سندرس كثيرا جدا إ ن شاء الله ليس لدراستنا هذه توقف ولا نهايه ة ليس لدراستنا ذ ه توقف و لاننا ه ا ي ة إ ش ء الله تعالى ل أ نريد ن ن ا في ا ل ن ه ا ي ة أ ن نكون ا ل ن ظ ر ي ة أ و ا ل ف ك ر ة فهنا لابد أ ن تظل مترقبا أ ن ت ا ل آ ن عندك ح ص ي ل ة قبل هذه ا ل ق ص ي د ة درست قصائد أ خ ر ى درست من المعلقات سبع معلقات ودرست قصائد قبله ا واضح ف أ ن ت هنا تكون ص و ر ة وراء ص و ر ة وراء تستقرئ تستقرئ أ و تتتبع س الشعر العربي في ا ل ن ه ا ي ة ستكون ف ك ر ة وربما هذه ا ل ف ك ر ة إ ذ ا تم استقراؤك أ و إ ذ ا تم ما يشبه أ ن يكون الاستقراء حولته إلى نظرية حولت ه إلى حولت نظرية ا ل ف ك ر ة إ ل ى ن ظ ر ي ة أ و ما يشبه أ ن يكون ن ظ ر ي ة نعم ونحن بكل إ ن ص ا ف لن ننسى هنا أ ن لبيد م ت أ خ ر لن ننسى أ ن ل ذ ي د م ت أ خ ر ولن ننسى أ ن ه فعلا هناك تبلورات هناك ص وهناك ر و نوع من الجمود أ و الجمودات وقعت فيه في عصره من الشعراء يعني لن تجد مقدمة الشعراء في القيس القديم الشعراء العصر كمقدمة من أبدا أنا أسمعتكم على الرابع بعصعسه لن أنا من قبل لما تجد مقدمة كمقدمة أبدا امرئ هذا وقلت أ س م م من ع ك ب قفى نبكي من وعرفاني حبيب ذكرى م و ع أ س ك ك م ذ لكم قفى نبكي ن ومنزلي ذكرى حبيب اين ل ل وقلت لكم م ع ق ة و أ ر ن أ ي ا ل م ق د م ة ا ل ط ل ا ل ي ة ترون ا ل ق ص ي د ة ك أ ن ه ا هي ا ل م ق د م ة الطلليه ا ة المقدمة الطلالية ترون القصيدة كأنها هي المقدمة الطلالية تكاد لا لا تبين لا عن جسم ي القصيدة, القصيدة أصلا لابد متأخر صح؟ وهذا نراعيه ونعمل حسابه نعم يقول عفت عفت الديار محلها فمقامها عفت يعني درست وتبددت محلها فمقامها يعني مكان الحلول ومكان ا ل إ ق ا م ه المكان الذي يحلون فيه والمكان الذي يقيمون فيه وهذا يدل على س ا ع ة المكان الذي يشمله قوله الديار عفت الديار محلها فمقامها الديار عندهم ب ا ل م ن ا س ب ة ليست هي ا ل ش ق ة عندنا ليست هي هذا المنزل ب ي ليست هي ت ل هذا ا ه ذ ه نسكن فيه ستين متر سبعين متر مئه متر مئه متر خمسين متر مئتي ليست ليست متر ال... ليست هذه الشقه ة ا ف الديار عندهم متسعه ة الديار د ع ن م تطلق وممكن على الحي كله كلمة هناك فلان للدار للدار داخل الدار هناك فناء ولهذا حينما تسمعون أحيانا في عند الجاهليين أو عند العرب القدماء مساحات مفتوحة حينما تسمعون أثنية دار دار تجد تجد تجد عند عند عرصات فناء أحيانا في أو من المسلمين انه ذهب إلى ل ف الى ن فلان, فلان فلم يجده ووجد امرأته فانتظره انتظره اين في, الصالة؟ في, في, في فناء الدار ص الصالون ل الاوضة لا ل ة في في في بناء ا ر له س و وفيه م ا أ ن د ي ة للجلوس و فهذا ي ما يشبه الكراسي أو ما الكراسي يشبه يشبه في ه أو عصن الجزء م ص ط ب ع فانتظره واضح فهذا ا ل الذي ا ن ت ظ ر ه ف ي ه هو من الدار لكن لم يخلو بها لم يخلو ب م ر ا ت ه في الداخل أو أو أو أو كذا هذا الغرف الحجرات حجرات الغرف الحجرات يسمى لم إلى إلى يدخل غرف لنتجاوز م ا ل أ ب و ا ب و ا ل س ط و ر و إ ن م ا جلس في الخارج هو هنا يكون في الدار أ ي ض ا انظر هنا يقول عفت الديار محلها فمقامها يعني المكان الذي حل فيه والمكان الذي أقام فيه أيضا هناك الديار مكان يحل فيه ثم هناك مكان أخص يقام فيه المكان والمكان هناك مكان هناك مكان حلوا أقاموا ثم أخص واضح؟ ن عفت م ع الديار محلها فمقامها بمنى تابد منا هنا ليس هو الذي نعرفه في م ك ة و إ ن م ا هو ه ض ب ة حمراء أ و جبل أ ح م ر ضخم جبل أحمر ضخم وهو في بلاد أ خ ر ى ويقال م ن ا ويقال من ي هذا ويقال منا ه كله تجدونه في الشروح في الكتب التي تكلمت على ا ل أ م ا ك ن ا ل م ذ ك و ر ة في المعلقات أو في هذه المعلقه ة عفت الديار ل م ح ا فمقامها بمنا غولها فرجامها بمنا تأبد. تأبد الأوابد وهي الوحوش صار خاليا الأنيس صار خاليا من تأبد. صار خاليا من من وهي تأبد تأبد تأبد تأبد يعني يعني الأنيس توحش ب م ن الغول هو الهضاب أ م والجبال الصغيره يقول هذه الديار قد خلت من اهلها خلا محلها عموما وخلا مقامها وخلا مقامها بمنن ت أ ب د غولها فرجامها يعني توحش سهلها وتوحشت هذه الهضاب ا ل ص غ ي ر ة التي فيها هضاب هذه الديار انظر إ ل ى س ا ع ة هذه الديار انظر إ ل ى المكان الواسع الذي يقصده من الديار ت أ ب د سهلها هذا المكان المطمئن الواسع المنخفض ورجامها هذه الهضاب والجبال ا ل ص غ ي ر ة كله ت أ ب د في هذا المكان بمنن ي كله ذهب ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها الريان هذا مكان و ا د المعروف في ديار بني عامر ع ش ي ر ة لبيد فلبيد بن ر ب ي ع ة عامري لا تنسوا هذا لبيد بن ر ب ي ع ة عامري نعم فهذا واد المعروف في ديار بني عامر نعم فمدافع مدافع هذا المكان عري رسمها عري رسمها خلقا مدافعه ما مدافع الريان المدافع هو ا ل مجاري الماء ا ل ن ا ز ل من المرتفعات حينما ترى الجبل هكذا وتنزل منه اه تنزل منه مجاري المياه, المياه تنزل هكذا تصنع ن ز ل هكذا ت مجاري في هذا الجبل وتنزل وتشبه ن مندفعة ز ل و ت الشلالات لكن ليست شلالات لان ك ن ليست ل ش ل ل ا ت أ الجبال عند العرب ليست م ر ت ف ع ة جدا كالجبال التي نراها في ا ل أ م ا ك ن ا ل أ خ ر ى في العالم、يعني. نعم الريان المكان يعني عنه فمدافع مدافع عري عري رسمها رسمها يقول ارتحل خلاص هذا ارتحل عنه وصار يعني صار صار اثرها و أ ث ر مجاري هذه المياه باديه جفت المياه ولا شيء خلاص في هذا المكان خلقا كما ضمن الوحي سلامها الوحي هو الكتابه ة الوحي ن ا ه والسلام ك ت ا ا ب ة و ل هو ا ل ح ج ا ر ة كما قال امرؤ القيس أ ل ا أ ب ل غ بني حجر بن عمرو وابلغ ذلك الحي ا ل ح د ي د ة ب أ ن ي قد بقيت بقاء نفس ولم أ خ ل ق سلاما أو حديدة ه او في القرآن قل ك ن و ا حديدا ج ا ر ة أو ح ة م و يقول ولم القيس سلاما أو حديدة أخلق لبيد وهنا كما ضمن الوحي ة سلامها السلام هنا هو فهو ا خلاص مرفوع على الفاعلية والوحية على المفعولية يعني كما ضمن السلام كما ضمنت السلام حجارة الوحية يعني الكتابة كما ضمن الوحية ا ع مرفوع على على يعني يعني ل ل مرصوب ضمن ضمنت ضمن م س ا ف ه يشبه هنا رسم م ج ا ر المياه مدافع الريان مدافع هذا المكان بعدما عري هذا الرسم يشبهه حال تعريه هذا الرسم حالة على الاثار ظهور هذه الأثار، اثار مجار يقول ا ه ي كالكتابة التي ضمنت الحجارة ثبات نقشها وعدم ذهابه على مر الزمان هذا على المعنى يقول ضمنت وعدم مر هو فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها الديار عفت من اهلها عفى محلها وعفى مقامها بمنن وتوحش سهلها وتوحشت سهلها و و ح ش هضابها وجبالها ا ل ص غ ي ر ة ومدافع الريان عري رسمها حال كونه خلقا باليا فظهر ك أ ن ضمن ه ظهر قد ك ا ل ك ت ا ب ة التي حفظتها ا ل ح ج ا ر ة وضمنت بقاءها دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا طبعا هذا البيت يشبه قول م ر ئ القيس ماذا قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفاني ورسم عفت آ ي ا ت ه منذ أ ز م ا ن ي أ ت ت حجج بعدي عليها ف أ ص ب ح ت كخط زبور في مصاحف رهباني يعني في رهباني يقول الوحية هنا ضمن كخط كتابة في مصاحف رهباني فهو هنا يقول كما مصاحف سلامها فهو أيضاً, تعال... ايضا تعلق ب ا ل ك ت ا ب ة وعبر ب ا ل ك ت ا ب ة ومن قبله استعملها امرؤ القيس لكنه هنا استعملها في ا ل ح ج ا ر ة وهناك استعملها في ماذا في المصاحف يعني في الصحف نعم د م ن تجرم بعد عهد انيسها حجج خلون حلالها وحرامها الدمن صارت م ع ر و ف ة لكم خلاص الدمن امن ام ا و ف ا د م ن ة لم تكلمي وتجرم يعني تقطع واكتمل انقطاعه خلاص تجرم فالتجرم هو التقطع يقال حول مجرم يعني كامل تام يقال حول مجرم يعني حول كامل تام والعهد هو الزمن زمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه انيسها ي ع بعد زمن ن أ ي و ا ل أ ن ي س هو الذي كان يسكنها سنقص وقفة إ ن شاء الله تعالى عند استعماله ل ل أ ن ي س هنا نعم والعهد كما قلت هو الزمن يقول ز م ن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا من حجج حجج يعني سنوات ا ل ح ج عند العرب هي س ن ة كما قال أيضا يشبه قولة قولة من؟ قولة بن أبي يشبه زهير يقول ماذا بن قول قول سلم وقفت بها من بعد عشرين حجه فلايا عرفت الدار بعد التوهم افا في سفعا إلى آخره ن الى ي أنيسها اخره عفت آياته منذ أزماني أتت حجج بعدي عليها فأصبحت ط ز ب و بمصاحف ر ب لبيدا ا ن يعني كأن ي رضي الله عنه كان يراقب من امراه ل ق ي و ز ي ر القيس ن كان يراقب امرأة وزهير انتبهوا أن امرأة القيث المعلقة امرأة القيث العرب اكثر الذي الشعر هذا أن لأنهم يقولون أن يعتمد عليه في الشعر. يعني يعتمد هو عليه شعره عليه شعره هو هو لهم و يعتمدون إلى ليس فيقلدونه المعلقة المعلقة ليس في المعلقة المعلقة شعر شعر يعني سمن فقط في في في فقط في لكن ولذلك ستجدون ابياتا ك ث ي ر ة ومعاني ك ث ي ر ة ليست في ا ل م ع ل ق ة ويقال فيها انهم اتبعوا فيها م امراه ل ه ي أيضا في م ع ت ولكنه ك القيس فنية زهير من امرأ ا ل يعني ابتدا هذا ا ل أ م ر فتجدون م ن ا ل ن ا ح ي ة ا ل ف ن ي ة عنده ليست كالتي عند زهير هو سليقي هو مطبوع هو ارتجل هذه المعاني ابتداء يعني هو استعملها طبيعيا أوليا أما زهير فحولها إلى فن يستعمله مستعيلا في القيس القيس ليس ليس على هذه الصورة الفنية التي تشكلت فيما بعد في مدرسة زهير استعمالها استعمالا باستعمالات ملع ملع فن ولكن هو فحولها هذه الصورة أما مدرسة تشكلت إلى ذلك على بن حجر الغنوي. نعم. ومن أ و الغنوي س بن ن حجر أطفال ع و م هنا كنت أ ر ف ض جدا أ ن يدرس امراء س كأنموذج القيس ص الجاهلية كانموذج الأمر علمية ا ا ل م ث ا ل ل ب ن ي ة ا ل ق ص ي د ة الجاهليه ة لا القصيدة الجاهلية بنيتها وفنيتها تطورت بعد ذلك تطورا فنيا خاصا بعد امرئ القيس امرئ القيس هو ا ل ص و ر ة الاولى غير ا ل م ن س ق ة على هذه الصوره ا ل ف ن ي ة التي ارتضوها لانفسهم بعد ذلك من باب التصنيع الفني من عمرئ لم عمرئ التصنيع الفني القيس لم يكن、كذلك. يعني باب بكى القيس القيس فعلا على الديار كذلك على مر على الديار التي كان يلهو فيها, والتي كانت له فيها ذكريات وفتيات ك ا ن ت له فتيات وكذا ف ذ ك ى عليها انظر إ ل ى بكائه وهو يقول فلا تنكروني انني أ ن ا ذ ا ك م ما ا تنكرونيش في لا ل لا تستغربوا مني ولا, ولا يشتبه عليكم أ م ر ي أ ن ا هو هو أ ن ا امرؤ القيس آه سيء جدا هذا كلنا وتفهمونه يعني لو, لو تتذوقونه يعني رهيب يؤلم يؤلم أ ل م ا على الربع القديم بعسعس ك أ ن ي أ ن ا د ي أ و أ ك ل م أ خ ر س فلو أ ن أ ه ل الدار فيها كعهدنا وجدت مقيلا عندهم ومعرسا فلا تنكروني لانه كان قد مرض و و وظهر مرض في جلده هو الذي قتله بعد ذلك فيما, فيما دل عليه الشعر وفيما ورد اذن في أ خ ب ا ر ه المشهور فلا تنكروني إ ن ن ي أ ن ا ذ ا ك م ليالي حل الحي غولا ف أ ل ع ث ى فاما تريني لا اغمض س ا ع ة من الليل إ ل ا أ ن أ ك ب ف أ ن ع ث ى تأوبني داء القديم عمر القيس بكى فعلا على الديار ولهذا ستجدون بكاءه على الديار ومقدماته ا ل ط ل ل ي ة ستجدونها فعلا ح ي ة بكاء حقيقيا الذي جرى بعد ذلك أ ن الشعراء قد استحسنوا هذا فصار عرفا فنيا ولهذا حينما كنت أ سئلت أ ل حينما س عن هل بكى مرء امرؤ ل على الأطلال فعلا قلت ق ي القيس على الاطلال أ ط ل ل فعلا وربما غيره كذلك بكى على ل وربما ا غيره بكى أ فعلا أما الأطلال أصلا فلم الجاهليين بعد يبكى على عند ذلك حتى يعني زهير لم يبك على الاطلال أ ط ل ل أصل لم على ل أ مقدمة زهير لم يبكي زهير يبكي ا عمر على كلثوم لم بن يبكي اصلا ل ل ل لبيد لم على الأطلال لما قلت الآن عمر بن كلثوم لم يبكي على الأطلال الذي درس منكم معلقة عمر بن كلثوم يقول أ أنا أنني ط قطعا طبعاً ا ذرسا ناعم ربيعة عمر عمر يعني بن يبكي بن يبكي بن ظنه منكم كذا حتى شوف ح ح ي عمر بن ك ث و م ل ل ل أ ط ا عمرو بن ك ل ث و ن يركع ل ى ا ل أ ط ل ا ل عمرو بن ك ل ث و ن تسمعه تجزم أ ن ه يرمز إ ل ى أ ش ي ا ء بالبكاء على ا ل أ ط ل ا ل تجزم أ ن ه يرمز بذلك ها؟ تجزم بهذا ل أ ن ه في مقدمته الطلاليه وذكر أ ن هذا حازن وبكى و ك فما ف واجدت أم واجدتك واجدي ج أضلته سقب ر عمرو ت الحنينة هذا ع بن كلثوم لا لا واضح كلثوم التغليبي هذا لا لا يناسبها هذا الانفعال عمر نعم بن ليست هي فنعم أ م ر ؤ القيس بكى على ا ل أ ط ل ا ل وكان ل ن ه أصبح ع ر ف ف ي الشعراء وكأن ا من بعده استمراوا هذا الفن وصنعوا منه عرفا فنيا ق ا ع د ة ف ن ي ة ولهذا أ ر ف ض جدا أ ن تكون م ق د م ة امريء القيس انموذجا ل ل ق ص ي د ة ا ل ج ا ه ل ي ة ما ي ن ف ع شيء ش آ خ ر شيء آخر, شيء آخر. ت م انت م ا أ ستجد ا ل م ق د م ة في شارع القيس ا ل هي ش ر الشعر شعر نفسه ستجدها الشعر نفسه في ستجدها غيره ستجدها غرفا فنيا ا و ر ب م وربما ه اجعلوه ذ ا محل د ا شاء الله س وسندرس ونستمر ونستقرئ ة قلت نتوقف لكم لن إن و ر تكتشفون أن من م ك ان يقوله خلايف رأيه ثلثة هذا مذهبه أ هناك فعلا في العصر الجاهلي ا ل م ت أ خ ر صارت المقدمات ا ل ط ل ا ل ي ة م ن ف ص ل ة تمام الانفصال عن جسم ا ل ق ص ي د ة يعني لا تعبر عن ا ل ق ص ي د ة وعن معناها ب أ ي وجه هي انفصلت تماما صرف عرفا تقليدا مراسل هكذا فقد لا بد أ ن ي أ ت ي بها بعد أ ن كان م ر ؤ القيس في القديم يبكي فعلا على الطلل وهو هو وبكى وكذا وكانت له مكانة وكذا وكذا هذا يريده لأنه لاهيا له فعلا ألفا فعلا يعني المعنى على فعلا مع الذي الطلل القبائل كان مكانة وما كان أ ح د يمنعه ل أ ن ه كان اميرا مدللا كان ابن ملك كندا يعني يدل عليه قوله وقد أ غ ت د ي الطير في وكناتها و لغيث من الوسمي رائده خالي تحاماه أ ط ر ا ف الرماح تحاميا و ج ا د عليه كل أسحمه اصحابها ل ل ط ا ي يعني يركض ح ا الربوع ا ن وينزل ه كده وفي وبعض ل بعض م ي ل خ ز ي يعني ن ا ل أ ر ا ض ي ا ل م ع ش ب ة ا ل تختزنها ي فيها ضباء وفيها ضباء كذا بعض القبائل التي ا تعاقدت ف ق ت ل ي ه أو التي ا ت ع عليها يعني هي اقتصادي يعني تختزنها مورد لحين, لحين الجدب وكذا ينتقلون إ ل ي ه ا يعني ليست ملكه فهو ينزل فيها ويصطاد وكذا يقول الوسمي طول ممنوع لدخول وقبيلة المكان الأماكن المكان كذا كذا رائده خالي تحاماه أطراف الرماح تحاميا يعني اللي بالرمح ما لغيث يعني يدخل يدخل فيش ممنوع الدخول في الأماكن دي المكان بتحميه قبيلة على من ده ده هو عادي وما يقدرش حد يمنعه له يريده وما والحد يقول له حاجة ويدخل ما يريد من الأحياء ويلهو ويلعب وكذا واضح ينزل عادي يقدرش الأحياء من حاجة ما حد فهو فعلا فعلا بكى على الاطلال أ ط ل ل لما انقلب معه الزمان بكى فعلا على ل معه ا بكى أ شوف الانتقالة شوف يشكل الفرق فعلا الانتقالة الانتقالة البكاء الحقيقي على الأطلال الذي يشكل القصيدة على من يظل يتطور فنيا فنيا فنيا يتطور يتطور الى ان يصير ماذا عرفا فنيا تصير هناك م ق د م ة طلاليه لا علاقه لها بالقصيده مطلقا ل د و سوف نتوقف ر خلاليس الى ان يذهب القصيدة على اقطع شمر والقدماء عموما عن غيره ينبغي أ ن نقف مع هذه المقدمات الطلاليه ة على بنية القصيدة ا ج ل ي ة وقفه ة مختلفة ينبغي أن ا لبيت نعم خ ر ح ل أ ن ه م ت أ خ ر و أ خ ذ ت ص و ر ة ف ن ي ة فعلا حتى أ ن ك إ ذ ا أ ر ج ع ت كل جزء في ا ل ق ص ي د ة إ ل ى من سبقه اختفت القصيده ة فعلا ي قصيدة مجمعة. لكن هل اختفت فيها شخصياته وفنياته لا، هذا شيء آخر. هذا من قبيل طيب قلته يقول فمدافع مجمعة من المشتهر كما سهمتم لكن هل لا دمن هذا هذا اختفت آخر تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خلونا ح ل ل ه ا و حلالها ر ا ا م ه خ و و ن يعني ن مضيلة حجج س ت خ و ن ح ل ل ا وحرامها يعني ا ل أ ش ه ر الحرام التي هي رجب وذو ا ل ق ع د ة وذو ا ل ح ج ة والمحرم و ا ل أ ش ه ر الحل التي هي سائر الشهور بعد ذلك واضح وحلالها وحرامها هنا مرفوع على ا ل ب د ل ي ة من الحجج يعني حجج خلونه حلالها حلال هذا بدل من حجج وحرامها حرام هذا ايضا بدل او معطوف على حلالها نعم يقول هنا هذه دمن هذه دمن تجرم اي تقطع تصرم ذهب بعد عهد انيسها حجج سنوات خلونه ذهبت ب ح ل اول ل الحل ه بأشهرها ا أ ش ه ه ر ا ا ح ر م أول شيء أ ل ا ح ظ ه في هذا المطلع في هذه هو ذ ه ه الأبيات الثلاثة البدء ب ك ل م ة عفت ع ف تذكرون شوف شوف ت حينما درسنا م ع ل ق ة أ م ر القيس بدا ذ ا بماذا د أ ب قفا نبكي من ذكرى فقلنا ا ل ق ص ي د ة كلها م ب ل ي ة على هذه ا ل ج م ل ة على كلمة الذكرى ق ف ا ل ق ص ي د ة كلها فعلا ينبغي أ ن ت ض ل ل ه ا ن غ م ة الحزن حتى وان إ ن نغمة جلجل في, في ل كلام على الفرص ف في ر حتى و إ قعقع في هذه حتى وإن سمعنا الأصوات الصاخبة وأصوات الأشجار المتساقطة وإن والرعد والبرق سمعنا الصاخبة الأشجار الفصل آخر فيه فصل البرق كأن وميضه. ها حتى و إ ن سمعنا صوت الموسيقى ا ل م و س ي ق ى ا ل م ا ج ن ة ا ل ه ا د ئ ة وهذا الدق الطبل الخفيف ا ل ل ي ل الجميل وهو يلهو مع ب ي ض ة الخدري ويلهو مع ها يلهو مع بنات د ا ر ة جلجل مع ف ت ي الجلجل ت أو في ا ف في ت ت التي ي ا ذكرنا دارة أو بعد دارة جلجل نعم لكن هناك ظل هناك غ م ا م ة من الحزن تخيم على ا ل ق ص ي د ة لابد أ ن تظهر هذه ا ل غ م ا م ة في أ د ا ئ ك لماذا ل أ ن ه هكذا بداها أ ه قصى فالقصيدة نبك من ذكرى ن دلت دل الديار بدأ بداية بالإجداب على المطلع عليها أول كلمة بالجدب عفت يعني هنا وهنا هكذا هو خلاص بالخلاص بالهجرة بالحزن بدأها بالحزن عفت الديار. نعم وفي ا ل ح ق ي ق ة هذه ا ل ب د ا ي ة مع هذه ا ل أ ب ي ا ت ا ل ث ل ا ث ة تجعلني متحرجا من القول ب أ ن هذه ا ل أ ب ي ا ت تقليد فني بحث انظر كيف بمن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خلون حلالها وحرامها هناك ف ن ي ة أ ص ب غ ه ا لبيد على هذه ا ل أ ب ي ا ت أ خ ر ج ت ه ا في نظري في ذوقي ربما لا أ س ت ط ي ع ا ل آ ن أ ن أ د ل ل على هذا جيدا لكن أ خ ر ج ت ه ا فيما أ ت ذ و ق ه وفيما أ ش ع ر ه عن أ ن تكون تقليدا فنيا محضا لم يجمع لم يرقع هذا ما أ ق ص د ه لم يرقع ثم تلفتني كذلك هذه القافيه ة ا رجامها سلامها حرامها وفي ا ل أ و ل فمقامها عري رسمها بعد عهد أ ن ي س ه ا هذا الروي هاهاها ها ها ومها مها مها وهذه فيها ما فيها من الشجن ولكن في ذات الوقت هي م ه ي أ ة للصياح الذي سيقع بعد ذلك سيقع صياحا مهيأة بعد ذلك مهيأة وهذا يذكرني ب ق ا ف ي ة الياء مع, مع الف القصر غالبا أو وأيام وقعت معنا في شعر مجنون في تذكرت ليلة والسنين الخوالية معالف دائما معنا المؤنسة شعر القصر التي لا ا ليلة ليلة على ل ل في تذكرت في نخشى هذه و ويوم ناهية فلهاني كنت الرمح وما لاهية ظله ه بليلة قضل قصرت يا يا يا خولت للحزن وخولت للصياح وخولت ل ل أ ل م و إ ن كانت هناك متقاربه اما هنا فستلون س ت ل و ن هنا هذه القافيه ة ل أ ن هنا هنا ولكنه وإن كان هنا حزينا معنا صياح ذلك كما سيقع بعد س تفضح ر و سيتحول ن بعد ذلك, سيقع صياح معنا كما سترون بعد ذلك سيتحول الحال ي القفيدة فاختياره للقافية ليس اعتباطيا ولم يكن القافية مقلدا ولم ت يا إخوات يعني إخوات ربما أنت تقلدك ربما أ ن ت تقلد في الصور وتاتي كذا لكن في ا ل ن ه ا ي ة انسجام كل ذلك مع الوزن و ا ل ق ا ف ي ة يفضح يفضح ا ل ق ا ف ي ة علامه على الانسجام ي في والألفاظ كلامك وهذا ا ا ل ن والألفاظ لا يأتي أبدا مع تقليد محض ومن لا أبدا هنا كانت تظهر براعة المتنبي كان تقليد يخلق يأتي تظهر متنبه مع محض بيت الشعر خلقا جديدا كان كان يكن يكن كان وكان تكن خلقا جديدا واضح كان يخلق بيت الشعر خلقا جديدا وربما أقول لهذا المتنبي أظنه لم يكن جاهلا يقولون إنه يسرق ولم يكن جاهلا أنهم سيقولون إنه يسرق كان يسرق وكان يأتي بأبيات أصلا سائرة السرقة بها ولا يخاف لماذا أظنه عمن يقولون إنه أنهم سيقولون إنه وإن لكن يعني لكن يحدث يخلق بيت يسرق يسرق يسرق يأتي في تعد أقول لم ولم على لم معروفة مشهورة يأتي ل أ ن ه كانه أ أ ن ن ه أ ظ ذ ا والله أعلم كأنه يقول في نفسه و أ ن ا لا أ ع ر ف من قاله يعني لكن أ ن ا أ ش ع ر ه ف إ ن كان صوابا فليكن و إ ن لم يكن صوابا فهكذا فكرت في هذا الامر أ أظن م ر و ل ل ل ه أ ع أن أعبأ أن المتنبي كان يقول ينبغي للناقد ينبغي ن الحقيقي الذي يقول بقوله ي ظ إلى قوة البيت وجماله التي الذي خلق عليه خلقا قوة جديدا لا أ ن ينظر فقط إ ل ى إلى أ ن ن ي أ خ ذ ت نفس المعنى من فلان طيب أ ت ي ت به خلقا جديدا أ ج و د وبالفعل ك أ ك ث ر أ ب ي ا ت المتنبي التي قيل إ ن ه أ خ ذ ه ا من غيره أ ت ى بها أ ج و د من غيره والنادر هو الذي لم ي أ ت ي فيها بجديد أ و قبح فيها البيت بس بجديد قبح به به ساء وقع أو قليل في الحقيقة المعنى يعني المعنى أنه يأتي نادر هذا لم في لكن أكثر ا ل أ ب ي ا ت ا ل أ غ ل ب ي ة المكتسحه في أ ب ي ا ت ه التي قيل فيها إ ن ه سرق هو خلق البيت خلقا جديدا أ ج و د ولذلك أ ق و ل ربما كان المتنبي رحمه الله ربما كان مطمئنا إلى ه ذ الى ربما مطمئنا كان إ هذا ا ل أ م ر ولا يعبا بعد ذلك بان ي ق و ل سرق هذا من ن س ب ه إ ل ي ه شيء تافه هذا م المهم على بعض المهم هل عندي قدرة فنية على هل الاتيان لا بجديد او ه فنية قدرة هو الشيء الاخر الذي ينظر ب غ ي ي ان ن اليه ا في كلامه、نعم. فانظر هذه القافية اقول تلفتني للصياح ثم يلفتني كذلك هذا التصريع الذي امتد في هذه ا ل أ ب ي ا ت وفي البيت الرابع كذلك الذي ي أ ت ي معنا وهو إن كان, ان كان في البيت الثالث ليس تصريعا تاما لكنه يحمل أ ك ث ر الموسيقى في ها ها عفت الديار محلها فمقامها بمن ت أ ب د غولها فرجامها فمدافع الريان عري رسمها خلقا كما ضمن الوحي سلامها دمن تجرم بعد عهد أ ن ي س ه ا حجج خلون حلالها وحرامها بعد ذلك سيقول رزقت مرابيع النجوم و ص ا ب ه ا و د ق الرواعد جودها فرهامها هذه كلها ها ها ها بهذه الطريقه و أ ت ى في أ و ل بيتين فمقامها فرجامها رسمها سلامها وحتى في البيت الرابع, ها في البيت الرابع رزقت مرابيع النجوم واصابها فرهامها أ ق و ل يلفتني هذا ا ل إ ك ث ا ر من هذه ا ل ه ا ا ل ق ص ي د ة ت ب د أ وهي تحمل موسيقى م ل ف ت ة جدا روح لبيد ت م ل أ الكلام في ك و نظري من ن السطحية في نظري من السطحية وفي ذوقي من السطحية ان ل س ط ح ي ة أ تنظر في هذه الصوره عند فلان ذ ه الصورة عند فلان هذا القصيدة هو يحملها هو لعلها من بابي كما قلت من بابي المشتهر هو يعلم لبيد في هذا ا ل ع ص ر الجاهلي ا ل م ت أ خ ر لبيد عاش إلى عهد دوله ة أمية بني ل هذا بني ي في الجاهلية ي د عمر ع ع اميه ش في الجاهلية ع ر ا ط و ل الإسلام عاش إلى ا عاش وعمر عهد في عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاش عهد الخلفاء حتى وصل إ ل ى عهد معاويه ة طويلة شوف ف عمر و ومهما هو وفي من القيس هذه معروفة وبالمناسبة يعرفون يعرفون ديوان ديوان مشهورا في في فهذه في فقط نفسه النهاية الجاهلية المعاني التي زهير أبي شاير القيس القيس القيس يعني ديوان القيس مهما عاش القدماء لا معلقة سلمة معلقة بن هذه هم عمر متأخر أمر أمر أمر وهناك ل ي س م ش و ر ا ع د ك م ل لا الأبيات الأخرى القيس الذي المعلقة ل آ ن بيننا يعني أنتم لا تعرفون تعرفون وبعض في في شامر القيس. في وبعض ما رددته ن يعلمون ديوان والمعاني هم دي أمر القيس ل ا تشبيهات ي فيه م ت قلت, كما قلت الاعتماد ه ر الأمر ة المعلقة أصلا لأن لكم لن على كما يكن فقط ل على كل ش و ن ك ش ب ي ه ا ت م ش ه و ر ة عن أمر ا ليست ق موجوده ة مثلا التي ألعين صباحا ت في ي ب ش شيئين بشيئين في بيت واحد هذا العناب والحشف البالي ه موجود فيه في بيت واحد صح ف هذا ليس في ا ل م ع ل ق ة ليس في المعلقة في هذا في أ ل ا ع م صباحا واضح ف... فهذه ا ل أ ش ي ا ء كانت م ش ت ه ر ة ف ل ب ي د بن ر ب ي ع ة رضي الله عنه هي م ش ت ه ر ة ي ع ل م وكون ن أنه من الأمر أبده يسرقها لا ل ذ يعني ه لا ولا غيره يسرق. ولا الشعراء يسرق غيره يسرق ي س معروف ر ق و القصيده م د م ة ا ا ل ل ط من امرئ القيس هذه مشهورات ولكن ب ع ذلك أ ص ب غ ا أو أصبغ ع ل ي هكذا ا من من روحه وفنه روحه و و ن القصيدة ه ك تتشكل تماما من الشعر قبله لا يعني سوى ا ل د ل ا ل على ط ب ي ع ة الزمن في الفن و أ ن ه أ ص ب ح موروثات لكن هذه الموروثات يدللون بها على فنيتهم فنية شخصية للشاعر الواحد على لبيد نفسه أنه أنه وأنه وأنه عن الفن عن في نفسه أنه وأنه وأنه عن عن لينا مرنا لا هو لي مرن ولكن هذه المعاني صارت من شخصية لبيد وليس تقليد يعبر تعبيرا لي الشهرة للشاعر صارت الواحد على الأمر لا لا واضح؟ عم جمود هو محض هذه ما خول لهم أ ن يستعملوها استعمالا لينا, لينا مرنا هذا ما أ ر ا ه واصل الحال عند العرب ا ل ق د من ا ء م اعتمادهم على هذه ا ل أ س ا ل ي ب ا ل م ش ت ه ر ة أ ن صارت ك ا ل أ ل ف ا ظ تستعمل بسليقيه ة و ل ذ هذه إذا ا أنا لا أنفي حتى السليقية عن هذه القصيدة قد يكونوا نقحها نعم قد يكون لكن لا, إذا قيل إنها سليقية لا أنفي أنفي عن نعم يكون لكن قيل حتى قد قد إنها أصلت إ ذ ا قيل انها م ط ب و ع ة لم ا ر تراجع ج ل ولم ت ت ربما لا أ انفي ع يعني أتوقعه مع كونها استعملت استعملت الصور قبلها. ومن هنا تعلمون وقع م ومن التي الكبير الذي كونها هنا الخطأ الصور قبلها هذا الدكتور شوقي ضيف لما استعمل شوقي ضيف ه ه ل م اصلا س استدل ت د ل ل ا بهذه و وهذه ر ا أ ش ي ء على مصنعة القصائد القديمة أن هذا استدلال غريب جدا جدا جدا ماذا ومذاهبه مذهبا ربما القدماء ماذا مع ماذا من قال ابن كتابه الفن الشر العربي غريبا جدا صواب الاستدلال جدا استدلالاته يذهب شوق يقول له ليس تخلص على لكنه غريب به بشيء غريب أنه وأنت أنه وهو ضيف في في فيه فيه في في سطحي سطحي تفرد تتفرد تفرده يذهب ق و ل م ا ا ي ق و ل هو ما... إلى أي شيء ي ذ أ و ل الى يذهب إ أ ن ه لا يوجد ما يسمى بالشعر المطبوع يقول الشعر صنعه وكونه صنعه لابد أ ن يصنع فيش ي ما اسمها حاجة هو و ق لا كده فيش شعر حاجة اسمها م ط بد و ع الشعر حتى حتى كل الرؤل حتى حتى القليل أ ش ع انه ر م ص ع يعني ة ن أ م فكروا ف يصنع أشعارهم بعد أن أو أ بعد هم ل قالوها ا ابتداء م ص ة يعني فكروا فيها طويلا وأجهدوا أنفسهم في وليس أنفسهم أنهم فكروا استخراجها الأمر ارتجلوها وأجهدوا فمن أ د ل ت ه على هذا وهذا غريب ل أ ن الدكتور شوقي ضيف مؤرخ وليس ناقدا أ د ب ي ا هو مؤرخ قوي واطلاعه واسع جدا لكن حينما يتكلم في علوم ا ل ع ر ب ي ة و ك ذ ا و خ ا ص ة في ا ل أ د ب والنحو يضعف جدا ينزل مستواه جدا نعم يقول في هذا حينما ننظر في قصائد العرب نجد أنهم يعتمدون فنيات معينة ننظر نجد أنهم قصائد العرب صورا معينة يكادون يتفقوا معينة ع ي أن ل هذا ا يكادون يتفقوا عليها و أن ه يدل على أنهم ف ك ر و الدليل فيها ي ط و ا وصنعوها لا هذا دليل ضدك أ ص ل ا هذا ا لانك د ضدك ل ل ل ي م ذ ا ل أ إ ذ اذا قلت إ قلت إ ن ه ا قد سارت فيهم, بالسين سارت بالسين يعني انتشرت فيهم واشتهرت فيهم ف إ ن ه ا تتحول ك ا ل أ ل ف ا ظ التي يستعملونها صارت عرفا في الكلام صارت عرفا في الكلام عرفا الكلام ت ع في في ف ي ل م س و ن ه ا و ي س ب غ و ن عليها ماذا؟ يسبغون عليها يسبغون طبيعتهم الفنيه ا ل ش خ ص ي ة أو ا ل خ ا ص ة أن نحن ا ل آ ن في هذا الزمان حينما نشبه ا ل م ر أ ة بالغزال وهذا السواحلي السواحيدي هذا الشخص البورسعيدي ا ل ذ يعيش ي في النيل ن ي ل في مصر وغيره يقولك يا بنت بلطية بلطية بنت طبعا هذه صور ف ن ي ة م ت د ا و ل ة م ر ت ض ي ة صح م ش ت ه ر ة يعني من قبل لم تكن كذلك ليست كالشمس والقمر م ش ت ر ك ة لا هي م ش ت ه ر ة لماذا بعضهم شبه المرأة أو بعض أدبائهم أو بعض أهل سواحلهم شبه المرأة أول مرة بالبلطية أو أو سواحلهم بعض بعض شبه بالبلطية بالمرجانة مرة كونها ذ ا صارت ثم فيهم ش ت ت ه هل ر م ع ا أن كل من رأى من كل م منهم ر أ ة فنيات ع ج ل فقالها سلام ا بلطية ي ك و و ا هذا المعنى قد صنع كونها ن ف ر ا س خ ة يدل على أ ن ه ا ترتجل ولا, ولا ي فكان ر ه استدلاله غريبا ا ج د جدا, جدا يتكلم ك أ ن ه م يصنعون في كل م ر ة تصنيعا جديدا وهذا يتناقض مع قوله إ ن ه ا صارت عرفا فنيا بينهم صارت عرفاً فنياً بينهم يعني يعني خلاص صاروا لا فيها. صاروا الصبغة صح عرفا فنيا لا فيها يستعملونها تلقائيا ولكن الجديد هو الفنية لهذا الشاعر ولا لا يفكرون يعني يعني بعينه بينهم ولكن طيب هو هذا هو、طيب.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 و أ ب د أ في تذوق هذه يعني نكتفي ب س ا ع ة ونصف في ا ل ح ص ة ا ل و ا ح د ة في المجلس و أ ب د أ إ ن شاء الله تعالى في الغد بتذوق هذه ا ل أ ب ي ا ت كل هذا مازلت أ ق ف على بعض يعني بعض أ ل ف ا ظ ه ا يعتبر قد ب د أ ت في تذوقها ونستكمل تذوقها غدا وننتقل ربما إ ن شاء الله تعالى نعم إ ل ى غيرها في الغد إ ن شاء الله جزاكم الله خيرا والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته